Mm-mm-mm-mm. -hmm. فأوضح منهاج الهدى لمن اهتدى ومن بتعليم على كل راغم وأخبر عن بدء السماء لهم وعن مقام مخوف بين أيدي المحاسبين عن حكم رب العرش فيما يعينهم وعن حكم التواب بحكم التجارب بحكم التجاربي فأوضح من فاجع المداري Kufur ben aydin muhasibi, ve anep hukmi وأبطل أصناف الخناب وأبادها وأصناف بغي للعقوبة جالبين ومشر من أعطى الرسول قياده بجنة تنعيم وحور كواعب وأبطل أصناف الخناب عبادها واصلا قَطِعَ بِهِ فَأَنْتَ نجبه من شاء ربي نجاته ومن خاب فالتنبو شرو النوادب